السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكنا في مركز أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها لتحفيظ القرآن بالحزام الذهبي. مركز تحفيظ القرآن التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمنطقة الشرقية أهلا بك في لقاء مبارك في ليلة, مباركة في ليلة مباركة من ليالي رمضان هذا الشهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أهلا بك في ليلة بعنوان مقاتلات من جيش النبوة أهلا بك في لقاء بعنوان مقاتلات من جيش النبوة سيتكون الموضوع من العناصر التالية أولها المعركة بين الحق والباطل العنصر الثاني أول شهيدة في الإسلام العنصر الثالث الفارس الملسم العنصر الرابع مربيات الأبطال العنصر الخامس شهيدة في ليلة عرسها. العنصر السادس المجاهدة المقاتلة. ثم أخيرا الخير في هذه الأمة حتى قيام الساعة. المعركة بين الحق والباطل. قال جل في علاه. وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. وقال سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون أيتها الغالية أنت جزء من المعركة بل على عاتقك الجزء الأكبر منها أنت مطالبة بدعم الصفوف الخلفية وبمساندة الخطوط الأمامية إنهم أيتها الغالية يشغلونك عن الدور العظيم بتوافه الأمور يشغلونك بالله والضياع لأنهم يعلمون أنك متى ما تفرغت للمعركة فالمعركة محسومة بإذن الله فخلف الرجال العظماء نساء عظماء وما كان للرجال أن يؤدوا دورهم لولا الدور العظيم الذي قامت به النساء أنتي مطلوبة في كل المجالات، في التعليم، في التربية، حتى في القتال، فلقد لعب لعبت النساء على مر التاريخ دورا عظيما في حسم في حسم المعارك. فنساء الصحابة رضوان الله عليهم كن يحرضنا أزواجهن على الجهاد، وهو أعظم تضحية، بل منهن من حملت السيف تقاتل دفاعا عن عقيدتها. يقول آنس رضي الله عنه لما كان يوم أحد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمرتان حتى رؤي خدم سوقهما تنقلان القرب على مثونهما ثم تفرقانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنهما يعني القرب ثم تجيان فتسقيان فتسقيان القوم اسمعي هذه المقالة العظيمة من امرأة عظيمة يا رسول الله أتخذ ذلك الخنجر إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه وأقتل هؤلاء الذين يسرون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك فإنهم أهل لذلك إنها مقالة أم سليم بنت ملحان زوجة أبو طلحة وكان ذلك يوم حنين حيث أبلت بلاء حسناً كانت تسقي العرشة وتداوي الجرحة وتحمل قرب الماء وهي مع هذا حامل بابنها عبد الله فقالت تلك المقولة للرسول صلى الله عليه وسلم ولتترك للتاريخ عبرة ولتؤكد أن المرأة المسلمة جزء لا يتجزأ من معركة المسلمين ضد الباطل عبر الزمان وعبر المكان فأنت مربية الأجيال وأنت صانعة الأبطال وأنت المقاتلة إذا دعت الضرورة والحال خضر أول شهيدة في الإسلام الشهادة أيتها الغالية درجة رفيعة يختار الله لها من يشاء من رجال ونساء يكفي أن تعلمي أن الله أعد للشهداء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكي أن تعلمي أن للشهداء مئة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض يكفي أن تعلمي الشهداء أحياء عند ربهم الشهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله الشهداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الشهداء ألا خوف عليهم ولا هم يجب أن تعلمي أن طريق الجنة أيتها الغالية محفوف بالمكارح والابتلاءات والمصائب والآلم إن ثمن الجنة غالي أيتها الغالية يجب أن تعلمي أن طريق الجنة فعب وشاق فيه تبذل الأرواح والمهج وفيه تبذل الأموال وفيه تراق الدماء يجب أن تعلمي لما كانت السلعة غالية كان ثمن غاليا تريدين ادراك المعالي رخيصة لا بد دون الشهدي من ابر النحلي نعم تريدين ادراك المعالي رخيصة لا بد دون الشهدي من ابر النحلي فاليك خبر اول شهيدة من مدرسة النبوه كانت سمية رضي الله عنها ضعيفه في صباها ضعيفه في شيخوختها فقد كانت امه المملوكه ومجتمع الجاهلية لم يكن يرحم العبيد والممالك أسلم عمار ابنها وكان من أوائل من أسلم وعاد إلى أمه وأبيه وأخيه فشرح لهم هذه الدعوة الجديدة التي جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور هذا الدين العظيم الذي يحقق العدل والمتاوات للجميع فقرأ على مسامعهم كلام الله فانشرحت الصدور وأقبلوا على دين الله يتعلمونه ويعلمونه لقد دخلوا في هذا الدين وهم يعلمون أنهم سيدفعون الثمن غالياً فلقد كانت قريش تعذب وتطهذ كل من أسلم فمن كانت له قبيلة حمته قبيلته ومن لم يكن له كآل ياسر فلقد تفننت قريش في تعذيبهم ضرب وجوع وعطش لقد تحدث سمية وآل ياسر قريشاً حين جهرت بإسلامها وكسرت بعزتها وتباتها جبروت الطغاة والظالمين فكالوا لها ولأسرتها الصاعف عين إذلال وإهانة أن يعودوا إلى عبادة الأصنام وترك عبادة رب الأنم كانوا يقولون لهم سبوا محمدا ودينه حتى يخفف عنكم العذاب فكانت ترد عليهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله قيدوهم بالقيود تحت أشعة الشمس المحفقة فلم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا جاءوا بالجنادل الضخمة ثبتوها فوق بطونهم فلم يزدهم ذلك إلا ثباتا وإيمانا ألبسوهم دروع الحديد، قذفوا بهم إلى بطحاء مكة تحت أشعة الشمس الملتهبة كادت, كادت نفوسهم تزهق جوعا وعطشا وتعذيبا لكن كأن فوتا من السماء يناديهم يا نار كوني بردا وسلاما على آل ياسر كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم لك أن تتخيلي أيتها الغالية تلك المرأة الناحلة الجسد لك أن تتخيلي أيتها الغالية تلك المرأة الناحلة الجسد الكبيرة السن وهم يصبون عليها أشد العذاب والعذاب يشتد يوما بعد يوم وجاءت المواساة للأسرة المعذبة في دينها يوم مر عليها نبي الهدى والرحمة ورأى صنوف العذاب وهي تنهال على تلك الأجساد الضعيفة فواساها بكلمات كالماء السلسبيل كلمات تخفف حدة العذاب كلمات تعطي للإيمان طعما وللحياة معنا صدرا لا ياسر فإن موعدكم الجنة صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة فصنعت تلك الكلمات في تلك النفوس عجب العجاب صبر وثبات فالسلعة غالية يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلاني طال العذاب وثمية تتحمل وأسرتها أنواع التنكير والإرهاق كلما زاد العذاب طال الصبر والثبات فلم يعودوا يطيقون رؤيتها ونفذ صبرهم من صبرها فأخبروا أبا جهل بما يلاقون من عنادها وشدتها فأقبل في مساء يوم ومعه فتية من بني مخزوم قد جاءوا وأشعلوا النار في دار آل ياسر ووضعوا أيديهم في قيود الحديد وصاروا يتفننون في تعذيبهم يلهبون أجسادهم بالسياط يخزونهم بالخناجر والرماح يحرقونهم بالنار يلقون عليهم الأحجار الثقال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 صيحة ردة عن الله فيظفر بلا شيء بل تقول سمية بكل قوة عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك لرسول الله وأشهد أن وعدك الحق تقول ذلك وهي في شدة العذاب ويصيح أبو جهل تذكرون محمدا بسوء وتذكرون آلهتنا بخير أو لتموتن فترد عليه سمية بؤسا لك ولآلهتك فيشتد الغضب بأبي جهل فيضربها في بطنها برجله، ثم يطعنها بحربة كانت بيده لتكون أول شهيدة في الإسلام لتكون أول شهيدة في الإسلام فسجلت بذلك سبقا جهاديا بين أقرانها وبين أخواتها المسلمات قدمت درسا على العزة والثبات، ما وهنت ما ضعفت ما استكانت ونزاء ربها في مسامعها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 ويعلم الصابرين إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدى ماتت موتة الأبطال وأهل المبادئ ماتت وهي تنتظر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يمر عليهم ويرى صنوف العذاب تنهال عليهم صبراً آل ياثر صبراً آل ياثر إن موعدكم الجنة قل بفضل الله وبرحمته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 وقولي أين نحن عن مثل هؤلاء بينما خالد بن الوليد يصف صفوف المقاتلين لقتال الروم إذا بفارس ملثم ذو ثياب سود حزم وسطه بعمامة خضراء وسحبها على صدره سبق الناس كأنه برق فقال خالد ليت الشعري من هذا الفارس وأي من الله إنه لفارس شجاع ثم تبعه خالد والناس وكان هذا الفارس أسبق إلى صفوف المشركين فحمل على عساكر الغوم كأنه النار المحرقة فزعزع كتائبهم وحطم مواكبهم ثم غاب في وسطهم ثم خرج وسيفه ملطخ بالدماء قتل رجالا وجندل أبطالا وقد عرض نفسه للهلاك ثم اخترق مرة ثانية غير مكترس ولا خائف فقلق عليه المسلمون وقال رافع بن عميرة ما أرى هذا الفارس إلا خالد بن الوليد ثم إذا بخالد بن الوليد قد أشرف عليهم فقال رافع يا الله من هذا الفارس الذي تقدم أمامك فلقد بدل نفسه ومفجته فقال خالد والله إنني أشد إنكارا منكم له ولقد أعجبني ما ظهر منه ومن شجاعته فقال رافع أيها الأمير إنه غمس في عسكر الروم يطعن يمينا وشمالا يصول ويجول فقال خالد معاشر المسلمين احملوا بأجمعكم وساعدوا المحامي عن الدين فأطلقوا الأعنى وقوموا الأسنى والتصق بعضهم ببعض وخالد أمامهم ونظر إلى الفارس الملثم فوجده كأنه شعلة من نار كلما لحقت به الروم لوى عليهم وجندل وصال وجل ووصل الفارس المذكور إلى جيش المسلمين فتأملوه فرأوه قد تخضب بالدماء فصاح خالد والمسلمون لله درك من فارس اكشف لنا عن لتامك لنعرف من أنت فمال عنهم ولم يخاطبهم وانغمس في الروم فتصايحت به الروم من كل جانب وكذلك المسلمون وقالوا أيها الرجل الكريم أميرك يخاطبك وأنت تعرض عنه اكشف عن اسمك وحسبك لتزداد فعظيما وتوقيرا فلم يرد عليهم جوابا فلما ابتعد عن خالد سار إليه خالد بنفسه وقال له ويحك أيها الفارس الملسم لقد شغلت قلوب الناس وشغلت قلبي بفعلك لقد شغلت قلوب الناس وشغلت قلبي بفعلك فمن أنت؟ من أنت رعاك الله؟ فلما ألحى خالد خاطبه الفارس من تحت لسامه بلسان التأني وقال إنني يا أمير المؤمنين لم أعرض عنك إلا حياء منك لأنك أمير جليل وأنا من ذوات الخدور وبنات السطور فقال لها خالد فقال لها خالد من أنت؟ بارك الله فيك فقالت أنا خولة بنت الأزور فكيف ينسى التاريخ أمثال هؤلاء قالت أنا من ذوات الخدور وبنات السطور فقال لها خالد من أنت؟ بارك الله فيك قالت أنا خولة بنت الأزور إنها تلميذة من مدرسة النبوة إنها فارثة مقاتلة عنيدة تخرجت من المدرسة المحمدية مدرسة لا إله إلا الله محمد رسول الله كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجل الفؤاد الصادي مسلمات في الأسر في معركة من معارك الشام وقعت مجموعة من النساء المسلمات في الأسر من بينهن فارسنا الملثم الذي سبق ذكره خوله بنت الأدور فقامت خوله خطيبة في النساء فقالت يا بنات حمير وبقية تبع أترضينا لأنفسكم علوجهم ويكون أولادكم عبيدا لأهل الروم فأين شجاعتكمنا وبراعة التي تتحدث بها عن كنّة أحياء العرب وإني أرى كنّة بمعزل عن ذلك وإني أرى القتل عليكنّة أهون من هذه الأسباب فأجابتها إحدى الميداس مدرسة النبوة عسراء بنت عفار, بنت عفار الحميرية قالت صدقتي والله يا بنت الأزور ونحن في الشجاعة كما ذكرتي وفي البراعة كما وصفتي غير أن السيف يحسن فعله في مثل هذا الوقت وإنما داهمنا العدو على حين غفلة وما نحن إلا كالغنم بدون سلاح فقالت خولة يا بنات التبابعة خذوا أعمدة الخيام وأوتاد الأطناب نحمل بها على هؤلاء اللئام فلعل الله ينصرنا عليهم فنستريح من معرة العرب إما حياة تصر الصديق وإما ممات يغض العذا فقالت عفراء بنت عفار والله ما دعوتي إلا ما هو أحب إلينا مما ذكرتي ثم تناولت كل واحدة منهن عمودا من أعمدة الخيام وصحن صيح وصحن صيحة واحدة وألقت خولة على عاتقها عمودا وسعت من ورائها عفراء ومسلمة بنت زارع وروعة بنت عملون وسلمة بنت النعمان وغيرهن من النساء الأبطال فقالت لهن خولة فقالت لهن خولة لا ينفك بعض كن عن بعض وكنا كالحلقة الدائرة لا تفترقنا فيقع بكن التشتيت حطمنا رماح القوم واكسرنا سيوفهن وهجمت خولته وهجمت معهن النساء المقاتلات وقاسن قتالا شديدا حتى أدركهن مجموعة من المسلمين جاءت في الوقت المناسب لتخليصهم فكان الفرج من الله صدقوا مع الله وصدق الله معهن تساءلي أيتها الغالية على ماذا تربت تلكم النساء على الموضة وآخر الصيحات أم على ماذا تتاءلي أيتها الغالية كيف كنا يقضين الأوقات على الشهاشة والقنوات أم على ماذا أما أن أيتها الغالية وأنت تنتمين إلى نفس المدرسة مدرسة النبوة, المدرسة النبوة المحمدية أما أن أن تنفضي الغبار وتشمري عن ساعديك فأنت مطالبة بالقيام بالدور الذي لا بد منه صناعة الأبطال وتربية الأجيال والقتال إذا دعت الضرورة والحل الخبر التالي شهيدة بعد ليلة عرثها نعم شهيدة شهيدة في اليوم الثاني من عرثها أدخلت على زوجها ثم استشهد سويا في اليوم الثاني من هما وما خبرهما إنها أم حكيم بنت الحارث زوجة عسلمة ابن أبي جهل رضي الله عنهم إنها أم حكيم بنت الحارث زوجة عسلمة ابن أبي جهل رضي الله عنهم خرجت معه إلى اليرموك وكانت خلف الجيش ترد المتراجعين والفارين من أرض القتال وقفت في وغيرها من النساء يشجعن الرجال يسقين الجرحى يداوين المرضى وأمتكت بعضهن بأعمدة الخيام يرجعنا من فر من المعركة أو تراجع ويوبخنه قائلات إلى أين يا لكع إلى أين يا لكع أتتركون للعلوج والكفار فكان لكلماتهن أكبر الأثر في رفعهم من الرجال لما علمت أم حكيم بمقتل زوجها عسلمة وأبيها الحارث بن هشام تأثرت بذلك كثيرا ولكن هدأت وقرت عينها حين تذكرت أنهما شهيدان وأنهما قتلا في سبيل الدعوة إلى الله وأن الجنة في انتظارهما بإذن الله لقد أكملت عدتها ولما أكملت عدتها تقدم لخطبتها اثنان من كبار قواد المسلمين يزيد بن أبي سفيان وخالد ابن سعيد ابن العاص لقد كانت عادة العرب أنهم يرون من حسن الوفاء لصاحبهم المتوفى أن يتزوج بزوجته وافقت أم حكيم على الزواج من خالد بن سعيد وقدم مهرها لكن الحرب كانت مستمرة بين المسلمين والروم والمفروض والمفترض أن يؤجل الزواج حتى تنتهي الحرب ولكن خالد بن سعيد الصحابي الجليل وأول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم أراد أن يتم الزواج في الحال دون انتظار فرفضت أم حكيم فالوقت غير مناسب ولأنها رأت أعداداً من الروم قد اتجهت نحو المكان فقالت لو أخرت الدخول حتى يفض الله هذه الجموع لكن خالداً أصر على موقفه وقال إن نفتي تحدثني أنني سأصاب وأقتل فوافقت أم حكيم مرغمة وقالت له الرأي رأيك والأمر ما ترى أقيمت الأعراس ونصبت الخيام للولائم في مرج الصفر عند قنطرة على النهر سميت فيما بعد بقنطرة أم حكيم تم الزواج في اليوم التالي وأولمت الولائم والجميع في فرح وسرور وما كادوا ينتهون من طعامهم حتى انتهز الروم انشغال المسلمين بعرس قائدهم فصفقوا صفوفهم وبدأت المبارزات فبرز العريس للروم وقاتل قتال المستميث فقتل منهم عددا لا يستهان به لكنهم تكاثروا عليه وقتلوه كما قتلوا ابنه من قبل كانت العروس أم حكيم في خيمتها تسمع ما يجري في المعركة وتراقب الأحداث فلما علمت رضي الله عنها بمقتل زوجها اندفعت هي الأخرى تقاتل وعليها ثياب العرس وآثار زينتها لا تزال عليها شدت عليها ثيابها واقتلعت عمودا من خيمة عرسها وانتظرت قدوم الروم نحوها وسلاحها في يديها مر الرومي الأول فضربته بالعمود وأردته قتيلا ثم مر الثاني فقتلته ثم الثالث فالرابع حتى صار عدد القتلى سبعة وما إن ابتعد الروم قليلا حتى خرجت تقاتل مع الرجال فأصيبت برمية كانت سبب مفرعها فخرت فخرت شهيدة رضي الله عنها بزينة عرثها مضرجة بدمنها. إلى جنة ربها وانهزم الروم وقتل منهم خلق كثير وهزموا شر هزيمة أسفرت المعركة عن استشهاد العروسين صبيحة عرضهما رأت رضي الله عنها أن الوقت ليس وقت زواج فطلبت التأجيل وقالت هذا أوان قتال وجهاد وكفاح لكن مقتل زوجها لم يجعلها تضعف أو تجبن حزنا بل استبتلت وقاتلت مؤكدة أنها تنتمي إلى مقاتلات المدرسة المحمدية اسمعي أيتها الغالية مزيدا من أخبارهم وقولي أين نحن عمك لهؤلاء اسمعي خبر قصة المجاهدة المقاتلة المجاهدة زوجة المجاهد وأم المجاهدين مدرسة في التربية مدرسة في البذل والتضحية إنها التي نذرت نفسها لله ولرسوله إنها التي سطرت أعظم الصور إنها نسيبة بنت كعب المازنية أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها هي من بني النجار وبذلك لها صلة قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجة زيد بن عاصم وأم عبد الله ابن زيد وحبيب ابن زيد هي وأسرتها ممن بايعوا بيعة العقبة عاهدوا يومها على بذل الغال والنفيس على أن يكون الثمن الجنة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيمة لقد فضرت رضي الله عنها تاريخا ناصعا يحق للمرأة المسلمة أن تفخر به يحق للمرأة المسلمة أن تتخذها, أن تتخذها قدوة في زمن قلت فيه القدوات عادت بعد بيعة العقبة الثانية وهي تبث روح الفداء والتضحية والثبات في أبنائها فلما كان يوم بدر خرج ابنها عبد الله ابن زيد يقاتل تحت راية التوحيد ولم يخرج ابنها الثاني حبيب لأنه لم لأنه يوم يومها لم يبلغ الحلم توفي زوجها زيد فتزوجها غزية ابن عمرو فلما كان يوم أحد خرجت هي وزوجها وابنها عبد الله بن زيد مع الجيش المسلم خرجت لتسقي الجرحى وتداويهم فاستشهد في ذلك اليوم حمدة ومصعب وعبد الله ابن جحش ولما اشتدت المعركة وحمى الوطيف وانقلبت الموازين لما خالف الرماث الأوامر وتركوا أماكنهم لما أتت في النفوس وفي القلوب أثارة من دنيا التفى المشركون التف المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتدت المعركة وانقلبت الموازين لما خالف الرمات الأوامر وتركوا أماكنهم لما جاء في القلب أثارة من دنيا والتف المشركون حول الرسول صلى الله عليه وسلم هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فالتفت كوكبة من المؤمنين حول نبيهم تفديه بالأرواح إلا قليلة من بينهم أم عمارة وزوجها غذية وابنها عبد الله لما رأت رضي الله عنها تغير الظروف وانقلاب الموازين رمت السقاء واستلت سيفا قاتلت به دون حبيبها صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم عنها ألتفت يمنة فإذا بأم عمارة تزود عني ألتفت يسرة فإذا بأم عمارة تزود عني رآه النبي صلى الله عليه وسلم بلا ترس ولمح رجلا متراجعا معه ترسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي ترسك إلى من يقاتله فألقى ترسه فأخذته أم عمارة تترس به النبي صلى الله عليه وسلم فهجم عليها أحد الكفار بسيفه فتترست له وهجمت عليه وضربت عرقوب فرسه فوقع على ظهره فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ابنها عبد الله يا ابن أم عمارة أمك أمك فعاونها ابنها حتى قتل الكافر وجرح ابنها عبد الله في يده اليسرى ونزف الدم منها فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اعصب جرحك فإذا بأمه رضي الله عنها تأتي ومعها العصائب فربطت الجرح وقالت له انهض بنيا نضارب القوم ربطت الجرح رضي الله عنها وقالت لابنها انهظ بني نظار بالقوم فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة قولي بالله العظيم أين نحن رجالا ونساء عن مثل هؤلاء توقفي أيةها الغالية واسألي هذا السؤال كيف استطاعت رضي الله عنها أن تتحمل كل هذا أليس هو الإيمان الذي حرك أولئك الرجال والنساء أليس هو القرآن الذي صنع ذلك الجيل الفريد؟ نعم إنه الإيمان بالله وبوعده ووعيده الذي حمله لنا القرآن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم لم تنتهي المعركة بعد فلا زال التاريخ يسطر تلك الأمجاد وتلك البطولات التي سطرتها أم عمارة والمعركة تدور إذا بالرجل الذي ضرب ابن أم عمارة قد أقبل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضارب ابنك يا أم عمارة فاعترضته وضربت ساقه فبرك وسقط على وجهه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بانت نواجده وقال إن قمت يا أم عمارة ثم أقبلت على الكافر حتى قتلته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أضطرك وأقر عينك من عدوك وأراك تأرك بعينك وزادت حدة المعركة اجتمع الكفار على كلمة واحدة قتل النبي صلى الله عليه وسلم فهجموا هجمة واحدة وأقبل أحدهم يقال له قميئة يقول دلوني على محمد لا نجوت إن من اعترضه اعترضته المجاهدة المقاتلة أم عمارة ومن غيرها ومن غيرها في مثل هذه المواقف ومعها مصعب بن عمير فاستشهد مصعب ووقفت أم عمارة في وجه الكافر فضربها ضربة أصابتها في عنقها إصابة بالغة فما وهنت وما ضعفت وما استكانت بل ضربته ضربات وردت وردت له صاع ولكن عدو الله كان معه درعان يقول صخرة ابن سعد المازني حفيد أم عمارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى نتيبة أم يوم يومئذ تقاتل أشد القتال حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا ثم يقول والله إني لا أنظر إلى ابن قميء وهو يضربها على عنقها وهو أعظم جراحها وهو أعظم جراحها فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جرحها فنادى ابنها عبد الله يا عبد الله أمك أمك اعصب جرحها بارك الله عليكم من أهل بيت ما أعظمها من دعوة وشهادة وتذكية. فلما سمعت أم عمار فوت النبي صلى الله عليه وسلم والدم يتفجر منها فرحت وتهللت ثم صاحت فرحا بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يطيق ما طيق يا أم عمارة سليني يا أم عمارة اطلبي ما تشائين يا أم عمارة يا أم عمارة فقالت ادعو الله يا رسول الله أن نرافقك في الجهنة ادعو الله يا رسول الله أن نرافقك في الجهنة فاتها الجواب منه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رفقائي في الجهنة اللهم الله اجعلهم رفقائي في الجنة اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة فهتفت فرحة رضي الله عنها ما أبالي والله ما أصابني من الدنيا بعد اليوم هل سمعت الأمنياء؟ هل سمعت السؤال أيها الغالية؟ إنها مرافقة في الحبيب في الجنة وما أدراك ما الجنة؟ ريحانة تهتز ونور يسلألأ ونهر مضطرد وقصر مشيد وتمرت النضيجة في مقام أبد فأين المشمرات؟ أين المضحيات؟ أين البابلات؟ لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها اعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها دلالها المصطفى والرحمن بائعها والجبرائيل ينادي في نواحيها قصورها ذهب والمسكطينتها والزعفران حشيش نابث فيها أنهار لبن مخض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب البوم نبنيها ولا زال للتاريخ حديث وبقية يخبرنا به عن أم عمارة وما فنعت لما عاد القوم إلى المدينة وقد استشهد الصفة الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجعت أم عمارة صابرة مصابرة على جراحها وحين نادى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي بمن شهد معه المعركة أن يخرجوا لملاحقة جيش الكفار أرادت أم عمارة أن تخرج وشدت عليها ثيابها فما استطاعت من شدة الجراح وكسرة النزيف خرجا جيش المسلمين في تتبع في تتبع في تتبع الكفار وأرادت أم عمارة أن تخرج وما استطاعت لكثرة جراحها وكثرة نزيفها فمكست وهتارها وحولها نساء المسلمين يكمدن جراحها ويواسينها حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أيام ولما وصل أرسل إليها عبد الله ابن كعب المازني يسأل عنها ويتفقد أحوالها فأخبروه أنها بخير وسلامة ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصطر القرآن موقف تلك الفئة من الرجال والنساء حين قال الله جل في علا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واستقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينفسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين كانت رضي الله عنها مجاهدة ومربية للمجاهدين فلقد شهد أبناؤها المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشعل في نفوسهم الحماس وروح الجهاد فلم يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل معاركة ونحن نريدك أن تشعل الحماس في النفوس وتبثي حب الجهاد والتضحية لهذا الدين هذا الدين الذي هو شرف لك وعز لك وسوف تسألين قال سبحانه فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين وقال سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واصلت رضي الله عنها المسيرة مع خليفة النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارتد المرتدون والدعاء مسيلمة الكذاب النبوة أرسل أبو بكر أرسل أبو بكر, أرسل أبو بكر كتابا إلى مسيلمة حمله حبيب بن زيد ابن أم عمارة ولكن مسيلمة لم يرى حرمة الرسل فقبض على زيد وأوفقه وجعل يقول له أتشهد أني رسول الله وهو يقول لا أسمع وجعل يقطعه, وجعل يقطعه عضوا عضوا حتى مات في يده فلما علمت المجاهدة باستشهاد ابنها الذي تعلم في مدرستها أن الجهاد غاية المسلمين ومبتغاهم وأن الشهادة فضل عظيم لا يناله إلا من اصطفاهم الله من رجال ونساء صبرت أم عماره واحتسبت لأنها رضيت لها ولأهلها وأبنائها حياة المجاهدين ونظرت لله أن تشهد مقتل مسيلمة وتشارك في قتله وتم لها ما أرادت خرج جيش المسلمين قاصدا مسيلمة وخرج مع الجيش ابنها عبد الله وخرجت هي معهم كان عمرها يومئذ قد جاوزت ستين عاما تركها المسلمون رغم كبر سنها لتخرج معهم لتفي بنذرها الله أكبر لم يمنعها كبر سنها من الخروج والمشاركة وكما قيل إذا كانت النفوس كبارا تعبت من مرادها الأجسام وحين ارتفع لواء الحق وأقبل الصحابة المهاجرون والأنصار استلت السيفها وهجمت على المنافقين مع مجموعة كان ابنها عبد الله معهم ودارت المعركة بين الحق والباطل وأخذت تقاتل لله ذرها حتى أصابها إثنى عشر جرحاً ولم تبالي قطع ذراعها ولم تبالي حتى وصلت هي ومن معها إلى مسيلمة الكذاب وانقضوا عليه وفي مقدمتهم ابنها عبد الله ليقتله بسيفه وبسيف أمه سأراً لدينه ولأخيه عادت المجاهدة مع الجيش المنتصر بذراع واحدة وآلام هائلة ولكنها وفت نظرها وصدقت ربها وظل الصحابة يعرفون لها مقامها وقدرها الذي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن رحلت إلى ربها راضية مرضية لقد كانت أم عمارة رضي الله عنها تاريخا جهاديا متكاملا للمرأة المسلمة كانت من أوائل السابقة في للإسلام ضربت مثلا رائعا في الفداء والترحية نادرا ما يوجد مثله في هذا الزمان إنها مدرسة للأجيال ومدرسة للأمهات فلقد كانت تقاتل جنبا إلى جنب مع أبنائها الذين ربتهم على حب الجهاد ولما اشتد القتال دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت مع الذين ثبتوا وكان معها زوجها وابنها أي أسرة هذا؟ من أي مدرسة تخرجت وعلى ماذا تربت لا عجب إنها من مدرسة النبوة إنها من المدرسة المحمدية فهنيئا لهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنتم رفقائي في الجنة وأنت أيها الغالية تنتمين إلى نفس المدرسة أنت أيضا من المدرسة النبوية فاصدق الله كما صدقوا إن كنا استطعنا فأنت أيضا تستطيعين فالمنبع واحد والمصدر واحد والمدرسة واحدة كوني كتلك التي قالت لست من تأثير الحلي صباها لست من تأثير الحلي صباها فكنوذي قلائد القرآن وحجابي الإسلام فوق جبيني هو عندي أبهى من التيجاني لست أبغي من الحياة قصورا فقصوري في خالدات الجنان استعيني بالصبر والصلاة لا تحزني بقلة السالكين لا تغتري بكثرة الهالكين أما قال ربك وقليل من عبادي الشكور أما قال ربك وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين أما قال ربك قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث أما قال ربك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أخيرا الخير في هذه الأمة حتى قيام الساعة نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر نعم لا زالت المدرسة المحمدية تخرج رجالا ونساء على مر الدهور والعصور مؤكدة أنها أمة معطاءة أمة كالمطر فلا زالت أفواج المقاتلات من المدرسة المحمدية يعطينا الدروس والعبر للمعتدين في كل حين وفي كل مكان، فهاهن أخواتي في الشيشان يرسلن رسائل للعالم صمود وثبات وضحية، وأخواتك في كشمير يرددن بأعلى الصوت نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وأخواتك في فلسطين يردذنا خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. نعم سيعود لكن قبل العودة لا بد من الاعداد والاستعداد نعم سيعود لكن قبل العودة لا بد من الاعداد والاستعداد لا بد من تربية النفس وتربية الصغار والكبار على مبدأ واحد وعلى قضية واحدة أن نجعل لنا هدفا في هذه الحياة رجالا ونساء. أن تكون كلمة الله يا العليا وكلمة الذين كفروا السفلة ونبذل من أجل هذا كن غالي وكل نفيس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم, الرحيم اعلمي أنك مهما بذلتي ومهما عطيتي فإن الفضل لله من قبل ومن بعد واعلمي أن الله لا يضيع أجر العاملين فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنت بعضكم من بعض فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع, بك أن ينفع بك الإسلام والمسلمين وأن يجعلك هادية مهدية راضية مرضية أن يجعلك ثقية نقية خفية أن يجعلك عونا على الطاعات أن يجعلك سلما لأوليائه حربا على أعدائه أسأله سبحانه أن يجمع حملنا ويوح صفنا ويصلح ولاة أمورنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين